رايت نعيما نعيما وملكا كبيراً وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كبيرا عليهم هم فيابس خضر واستبرق وحلوا وساروا في الضوء وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم, ربهم شربوا طورا اللهم جنهم إن هذا كان لكم جزاء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 وَاذْكُرْ رِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا أُولَٰئِكَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ الَّذِينَ قُنَّاهم وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَأَرْسَلْنَا بِهِمْ بَذَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمتك تدخل من يشاء في رحمته